اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين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 مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أولئك لهم عَذَابٌ منين وإذا تتلى عليه آياتنا مستكبرا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشر بعذاب اليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات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 نا فيها فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأعروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن دفر فإن الله غني حميد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 كَرَّ الأَصْوَاتَ صَوْتٌ حَمِيدٌ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ بَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى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 قال إن سألتهم من قال قسماوات والأرض لا يقولون لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم.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 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِيهِ إِلَى أَجَلٍ مسمى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ من دُونِهِ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 تقو ربكم وخشوا يوما, يوما لا يجزي والد عون ولد ولا مولود هو جزء عون والديه شيئا إن وعد الله حق فلا كُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا بالله إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم قبير